وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بالسوء إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ மிஷி காலமிகு தூவி அஸ்தஹிஸூலினி ஃபலம்மக்கல் காலயுன் அமீன் لَجَعَلَ الْمِيَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ وَأُمِنَ عيسو يا شا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجرا المحسنين وَلَا أَجْرَ لِالْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَذَهَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفُوهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ولم ما جهزهم بجهازهم قالوا توني باخ لكم من ابيكم الا ترون انني اوف في الكيل وانا خير فإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون أُولُو سَنَرَاودُ عَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وقال الفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعوا